ومن يعطي الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله كلام في باب وقت الجمعة قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سعيد بن مالك عن أبيه قال كنت أرى انفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر ابن الخطاب وصل الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى هذا الاثر تقدم الكلام على بعض ما فيه من الأحكام وعرفنا بأن مالكا رحمه الله إنما أورده في هذا الباب في هذا السياق وترجم عليه ترجمة خاصة وهي وقت الجمعة لما بين العلماء من الاختلاف في كون وقت الظهر أو في كون وقت الجمعة هو وقت الظهر أو يختلف عنه فجمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة أعني أحمد يعني ليس من زملة من قال بهذا الأئمة الثلاثه غير أحمد يعني هؤلاء ذهبوا إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر فلهذا أفرد مالك وقت الجمعة بطرجمة وذكر فيها ما عنده من الأدلة على ما ذهب إليه ومن هذه الأدلة هذا الاثر هذا الآثار الذي سمعتموه وقد تقدم بيان وجيل استجلال منه وهو أن هذه الطنفصة التي هي حصير أو شراش بحجم معين عند العلماء عرضه محدود كانت توضع لعقيل بن أبي طالب عند الجدار الغربي فإذا غشيت طنفصة كلها ظل. خرج عمر بن الخطاب وخروجه انما يكون لاجله صلاه الجمعه يرقى المنبر ثم يؤذن للجمعه لان الجدار مع ما هو معروف من ان الظل لا يزول بكلية عند الزوال ف يبقى للأشياء ظل هو الظل الذي يكون عند الزوال وهذه الطنفصة يعني ضيق عرضها محدود فإذا غشي الطنفصة كلها ظل ظل الجدار خرج أمار المرخطار هذا وجه الاستدلال بهذا الاثر وفيه أمر آخر وهو عمل الخلفاء به ولذلك ذكر بعده اثرا عن عثمان رضي الله تعالى عنه ومما تذل به, تذل به الجمهور على أن وقت الجمعه هو وقت الظهر حديث عائشه رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري قالت كان الناس ما هانتا انفسهم كان الناس مهنه انفسهم يعني ليس لهم خدم يعملون ويكلفونهم العمل كان الناس مهنه انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعه راحوا في هيئتهم يعني التي كانوا يؤدون عليها العمل فقيل لهم لو اغتسلتم فهذا يستدل به على ما ذهب إليه الجمهور من كوني وقت الجمعة وقت هو وقت الظهر. وروى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان في مثل هذا المقام تدل على الاستمرار. في غالب لا تستعمل عنويه ما يأتي ما لا ما يصرفها عن دلالتها هذه نعم على فهذا فيه ما ذكرنا من الاستلال للجمهور على ما ذهبوا إليه وقال أنس رضي الله عنه كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة رواه البخاري أيضا وهذا اللفظ فيه احتمال جاءه الاحتمال من قوله كنا نبكر لكن التبكير يعني له معان فقد يطلق يطلق التبكير على التبكير والمعروف وقد يراد به غير ذلك يطلق على فعل الشيء قبل وقته على فعل الشيء قبل وقته كما يطلق على فعله قبل غيره، فهذا في احتمال، في احتمال لمن ذهبوا إلى أن وقت الجمعة ليس هو وقت الظهر. من أدلة من ذهب إلى أن وقت الجمعة يعني ليس وقت الظهر، وإنما يكون قبله، وشبهها بصلات العيد. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة. ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس وهذا قوي لما ذهب إليه غير الجمهور. واحتجوا كذلك بتسمية الجمعة عيدا تسمية الجمعة عيدا هذه التسمية أخذ منها بعضهم أنها مثل العيد. والظاهر أن مجرد التسمية لا تقتضي أن الجمعة تلعيد من كل وجه بدلالة أن الجمعة أن العيد لا يصام بإجماع المسلمين وأن الجمعة تصام غير أنها لا تصام منفردة بل تصام مغمومة إلى ما قبلها يوم الخميس أو إلى ما بعدها وهو يوم السبت فهذا لا دليل فيه. نعم هي عيد ومن من قال هذا الأمر وسمها عيدا يعني مزاهد رحمه الله ذبع عيد المسلمين هذه المسألة تقتضي يعني أن المؤمن المسلمين يعني يعطون لهذا الأمر ويولونه العناية اللازمة له وهو وهي أنهم ينفردون عن غيرهم ويتميزون بأعيادهم ليحافظوا على شخصيتهم ومن مقاصد الشرع يعني محافظة المسلمين على هذا الأمر فإن الإنسان إذا لم يحافظ على شخصيته ومميزاته فإنه يذوب في غيره وأنتم تعلمون ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حضه من فعله ومن قوله على مخالفة غير المسلمين على مخالفه المشركين وعلى مخالفه اهل الاهواء واهل الباطل وقد وتعلمون بأن يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعه كما هو في صحيح البخاري وغيره قوله وهو في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في أول باب من أبواب الجمعة. لهذا يعني المحدثون منهجهم في بث العلم يختلف عن غيرهم. هذا الحديث تجدونه في صدر الأبواب وعنده أهمية عظيمة. وهذا المنهج منهج المحدثين ومنهج الفقهاء أن يمزج بينهما. كما ذكرت مراراً حتى يلين الفقه حتى يلين وحتى يزول عنه ما هو عليه والتي ما في العصور المتأخرة من اليبس والجفاف فهذا الحديث فيه بيان أن يوم الجمعة فرض على اليهود بمعنى أن الله تعالى فرض عليهم تعظيمه اما انه اوجبه عليهم وفرض عليهم تعظيمه لكنهم استبدلوا به غيره وهو يوم السبت غير ان المسلمين هداهم الله اليه بأن اما بان فرضه عليهم والظاهر من الاثار الوارده في المساله أنهم كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله هدوء إليه هداية توفيق وهداية بيان. فأما هداية البيان فهي افتراض الله تعالى عليهم هذا اليوم افتراضه عليهم وافتراضه الصلاة عليهم فيه ويفراد في الجمعة. وأما هداية التوفيق فما ورد ما ورد في ذلك. عن محمد بن سيرين وهذا حصل قبيل ان يهاجر النبي صلى الله عليه واله وسلم الى المدينه جاء عن محمد بن سيرين قال جمع اهل المدينه في قبل ان يقدمها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقبل ان تنزل الجمعه هذا اي من الله تعالى هذا يناسب مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم صحيح حديث أبي الله, الله إليه. قال جمع هذا المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الجمعة. فقالت الأنصار إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام. وللنصار كذلك. وهلما فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله ونصلي ونشكره فجعلوه يوم العروبه واجتمعوا الى اسعد بن زراره فصلى بهم يومئذ صحيح ان هذا الحديث مرسل لانه كما سمعتم من روايه محمد وفي وهو في عبد الرزاق لكن رواه احمد وابو داود وبنما جاء ما يشهد لهذا الحديث روى من حديث تعب بن نارك قال كان اول من صلى بنا الجمعه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينه اسعد بن زراره الحديث فهذا يشهد لهذا الحديث فهذه هدايه التوفيق من الله وهذه الهدايه جاء الشرع موافقا لها وهذا ما هو يعني بعيد عن هذه الأمة وما فيها من أفضال وأنفذته كثيرة كما تعلمون عن عمر بن الخطاب وموافقاته لما وتمنياته لما جاء وكان بعد ذلك شرعا منزلا وفيه أن المسلمين يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أول ما اهتم به بعد هجرته تميز شخصية المسلمين ولذلك ان كان هديه في اول الامر صوم يوم السبت تاليفا لقلوب المشركين وجلبا لهم ودفعا لهم إلى الإقبال على هذا الدين وليس ليس خاصا بيوم السبت ثم انتهى شرعه إلى ان صامه وكان يقول إنهما عن الأحاب والسرف إنهما يوما عيد للمشركين وإني أحب أن أخالفهم وكان من هذه كذلك صلى الله عليه وآله وسلم بعد قدومه النبينا أن اخبر ساكنيها بأن الله سبحانه وتعالى قد ابدلهم باليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما عيد الفطر وعيد الألحاب. ولذلك الواجب على المسلمين أن لا يعني يقلدوا غيرهم في هذا الذي يفعلونه من تعظيم الأيام وإحداث المواليد وإحداث الاحتفال بالوفيات وغير ذلك مما يفعلونه هذا يدل على ضعف شخصية المسلم أو على جهله بدينه وكلاهما شر من أعظم ما تتميز به هذا الأمر وهو أنها لها اعيادها الخاصة بها فلا ينبغي أن تذوب بي غيرها. إذن يوم الجمعه عيد كونه عيدا كما قلنا هذا مما تشج به من ذهب إلى أن وقتها مثل وقت صلاه العيد والحاصل أن ظمهور اهل العلم ذهبوا إلى أن وقت. صلاة الجمعة هو وقت الظهر والأدلة التي معهم أدلة قوية قد ترجع لو كان المقام مقام ترجيح على أدلة غير على أدلة غيرين لكن كما تعلمون التوفيق بين الأدلة هو المطلوب وقد سمعتم من أدلة غير الظمهور ما فيه مقنع فيمكن القول بأن صلاة الجمعة يعني يجوز أن تؤدى قبل الزوال للادله المتقدمة الأثر الموالي لهذا الأثر الموالي عن بن يدي يدي بن أبي بن عطل عطل المدينة وصار عصر بن مدد مالك ذلك للتهجير وسرعه الشيخ اذن هذا اخر عثمان رضي الله تعالى عنه علمتم انظروا كيف ان مالك رحمه الله يعني في ايراده لاثار الصحابه قدم هنا اثار عمر بن خطاب ثم اتبعه باثر أثمان ابن عثمان عفان رضي الله تعالى عنه قدما على أثر عمر الخطاب من فعله كما علمتم بالظل بخروجه وقته ان يغشى الظل في صحة عقيل واورد بعده أثر أثمان بن عثمان وأثمان بن عثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين وهو من الخلفاء الذين الخلفاء <تصفيق> أو من الخلفاء الأربعة الذين أمرنا أن نقتدي بهم كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الآثر عمرو بن يحيى النازم وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن هو ثقة مات عام ثلاثين ونائة وهذا وهذا عمرو بن يحيى هذا رواه الستة رواه الستة يعني الذين هم صاحب الصحيح واصحاب السنن الأربعة ابن أبي صليط هو عبد الله بن أبي صليط الأنصاري ابن أبي صليط عبد الله بن أبي صليط الأنصاري والده أبو اسيد مصغر وقيل اسير وهو بدري ذكره ابن حبان في الثقات في ثقات التابعين واثره هذا موقوف كما علمتم لانه من فعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ودرجته انه حسن قوله في هذا الاثر قال ان عثمان بن عفان صلى الجمعه للمدينه وصل العصر بملل ملل موضع يبعد عن المدينة بنحو 17 ميلا أو أزياد قليلا نحو 17 ميلا أو زيادة وهذا إذا طبقنا عليه ما سبق من أن الميلة هو نحو من 1700 متر وهذا تقريب كما تعلمون يعني ربما تصل المسافة إلى كم؟ إلى ثلاثين ولذهبنا إلى أطول أيام الأيام, الأيام في الصيف مثلا وفترضنا مثلا بأنه صلى الظهر في أول الزوال على مثلا الواحدة إلى الواحدة مثلا الواحدة ثم ارتاح على مباشرة بعد الواحدة بعد الصلاة وقدرنا بأن المسافة التي يقطعها مثلا في الساعة تكون ستة كيلومترات فإن, فإن الأمر يتطلب نحو خمس يعني؟ كامعا سادسا سادس هذا محتمل ولذلك لما كانت المسافة بعيدة جاء عن مالك جاء عن مالك ماذا؟ التهجير وذلك بالتهجير وسرعة السير ما التهجير؟ يعني تقدمهم صلاة الجمعة في أول الغازرة في أولها يعني في أول الوقت في أول الوقت هذا مقارب لكنه محتمل ليس ولذلك في السلام عليكم وفي بعض الموطئات أن التفسير ليس من مالك بل هو من ابن أبي ثاليطين ولعل الذي اخذه عن مالكين على انه من الذي على من قول مالك يحتمل ان مالكا لم يعجوه في لبعض من اخذه عنه الى من قاله احيانا الإنسان ربما ياخذ قول غيره ثم بعد ذلك يقوله من عنده ناسيا او لغير ذلك من الاسباب فلذلك قال قال مالك وذلك للتهجير وسرعه السير اسمحوا لي ان ارجع الى ما سبق وهو في الحديث الحديث السابق الذي هو في استدلال مالك بطن في عفوا فيها أيضا قال مالك القائل هنالك ليس مالكا قائل ذلك هو وليس مالك يعني ليس مالكا الإمام قال مالك ثم نرجع على ثم نرجع بعد صلاة الجمعة سنقيل قائلة الضحاء المتقدم القائل في العظار السابقي هو يعني القائل في العظار المتأخر هو مالك أما المتقدم فليس مالكا بل هو والد أبي سهيل بل هو والد أبي سهيد هذا ما يؤخذني من آخر عثمان رضي الله تعالى عنه هنا. آخر الآخر. من من حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي, أبي ورير. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رفعا من الصلاة قد ادرك صلاة حدثني عن مالك. عن نافع ان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول اذا فاتت الركعه فقد فاتتك حسب من ادرك ركعه من الصلاه هذه ترجمة فيها اداه شرط وفعل الشرط ولم يذكر فيها جواب شرط وجواب الشرط مذكور في حديث الحديث كانه قال ما حكمه ما حكم من ادرك ركعه من الصلاه الجواب في الحديث من ادرك ركعه من الصلاه انتبهوا أول أو الى ان لهذا الحديث نظيرا طبق من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك صبحا ومن ادرك ركعه من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أضرك العصر ثم أورد هذا الحديث هذا يدل على أن مالك رحمه الله يرى أن كل منهما له دلال خاصة فذلك في الحديث المتقدم صريح في الوقت وهذا كيف يختلف عنه يختلف عنه بأنه مطلق يختلف عنه بأنه مطلق لأنه قال من أضرك عكعة من الصلات من ادرك ركعه من الصلاه أولا من ادرك ركعه من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا لو وقف عند ظاهره من غير معرفه فإن الانسان قد يقول من ادرك ركعه من الصلاه خلاص برئ ذمته ويكون قد ادى الصلاة ولا لكن هذا هذا المعنى ليس عليه الامه بالاجماع وهو أن المرأة إذا أبرك ركعة من الصلاة فإن ذنته لا تبرع بني ذلك بذلك بل لابد له أن أن يتم ما فاته أو يقضي وهذا المعنى متروك هذا المعنى متروك بإجماع الأمة إذن المعنى ما هو يعني كون هذا المعنى متروكا يقتضينا أن نقدر محذوفا يقتضي أن تقدر محذوفا لحتى يصدق الكلام شرعا لأن الشرعة دل على أن من أدرك ركعة لا يعزيه ذلك من أن يأتي ببقية صلاته فدل هذا على أن هناك محذوفا كي يصح به الكلام هذا ما يدعى عند العصولين بذلال في الاقتضاء بذلال يعني تقدر محذوف ماذا هذا محذوف تقدر وقت يصح تقدر وقت يصح من أدرك ركعة قبل أخروجه من الصلاة قبل خروج الوقت ما بكسر وهذا يدل عليه يدل عليه حديث أبي هريره المتقدم نصا نصا في الصبح وفي العصر، وقياسا في بقية صنوات طيب يمكن يجوز بشتقول بأن الحديث ايضا يشمون فقد أدرك حكم الصلاة إذ أدرك حكم الصلاة يعني مثلا صلى وراء إمام صلى في جماعة فأدرك الإمام راكعا فقد أدرك, أدرك الإمام راكعا فإذا أدركه راكعا فقد أدرك فقد أدرك الصلاة من أدرك الصلاة هنا صار له حكم المأموم واتصف بصفه الاقتداء فيلزمه فمثلا يتحمل عنه الايمان ما يتحمله من السهو ومن قراءه الفاتحه عند من لم يرى قراءتها على كل احد ومن لزوم مثلا السجود من عوامت كونه يلزمه السجود مثلا قبليا معه بعديا بعد أن يسلم وعمر آخر يقال به أيضا وهو أنه إن كان مسافرا وصلى مع إيمان مقيم فإنه إن أدرك ركعة فقد أدرك القدوة وإن أدرك القدوة لزمه أن يصلي صلاه مقيم لكن هذه مسألة خلافية عند مالكين إن آئن لم يدرك ركعة لأن جاءه وقد رفع من الركوع فإنه يصلي صلاه مسافر لأنه لم يدرك شيئا لا تنسحب عليه القدوة والمأمومية وإن أدرك ركعة فقد نزمه أن يتم الصلاة على النحو الذي عليه إمامه هذا في هذه المثال في لكن أرجع إلى شيء وهو عندما نقول بأن الـ الـ الوقت يدرك بالركعه ينبغي أن يقدر هذه الركعة بحيث يكبر للإحرام ويقرأ الفاتحه ويركع ويرفع ويسجد ويرفع ثم يسجد ويرفع كل ذلك بالاطمئنان والاعتدال فالركعة التي تقدر كي يدرك الوقت ينبغي أن تكون بهذا لا مجرد الرفع من الركوع هذه الركعة التي يدرك بها الوقت فهذا الحديث اذا كما علمتم شامل الوقت وشمله والشامل الحكمة والفضل لكن عندما نقول الحديث يشمل الفضل لا ينبغي أن نجعل أو يشمول الوقت لا ينبغي أن نجعل من صلى من أول الصلاة مثل من ادرك ركعة ولا من صلى ركعة في الوقت مثل من صلى كل الركعات في الوقت لا إنما هذا يعني على وجه التسامح وفي بعضها على وجه انسحاب مثلا الوصف تاع القدوة أو وصف المأمونية ولذلك إذا أدرك ركعة المع الإمام مثلا عند المالكية فإنه لا يعيد الصلاة في جماعة لأنه حصل له فضل الجماعة فلا يعيد في جماعة إذن هذا الحديث يشمل هذه المعاني لما فيه الأطلاق من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لكن إذا قلنا بأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الصلاة مثلا هذا لا ينبغي أن يأتي شخص فيقول من أدرك دون ركعة فلا فضل له. لا هو لا هذا لم يحصل على فضل ولذلك بعض أهل العلم من السلف قال بأن الإنسان إذا خرج من بيته توضأ وخرج ثم وجدهم أتموا الصلاة فقد أدرك فضل الصلاة تختلفوا في هذا كيف؟ لأن هذا فضل الله لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والأمور لا ترجع إلى مجرد المظاهر والأشكال بل ترجع إلى المقاصد والنوايا ومداحر في الإنسان على صلاة الجماعة فليس من شأنه التأخر عن صلاة الجماعة ولو أدرك ركعة كان حريصي كمن كان حريصا على صلاة الجنة ثم أدرك على سعاء يدرك ليس منوطا بالأشكال والمظاهر والصور بل منوط بالمقاصد والنوايا والحرص على الخير ونحو ذلك ولذلك قال عبد البر حين الله بل قبل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوءه من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح إيه سلمة راحة هنا ربما تستعملها غير فالروح لا هي تستعمل لمعنى ذهبة إيه كمش يلقى هالإنسان يجدوها الإنسان في لغض مثلا يقول راح لا كما سبق لنا في بعض الآثار راح كما عدنا نحن في الدرجة نقوله روح راحة. راحة إيش يعني راحة إذا جاء في مقابل الغدو نعم ما نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي كان بعض الإنسان اللي كنت هدر لي يقول عندي صوالحي صاليته يقول عندي صوالحي في مقابل يعني صوالح وحد آخرين وهي من أمور الدنيا لكن إذا على صوالحه في مقابل أمور آخر كانوا عندنا من جهة ناية يسموه, يسموه, يسموه فلان صوالحي نحب أن نسميه فلان صوالحي يقول عندي صوالحي سوالحك ذا ينبغي أن تشدك عنه وتمنعك عن سوالحك اللي لقد تقدمها نروح ونخدو لحاجتنا وحاجة من عاش لا تنقضي تموت مع المرء حاجته وتبقى له حاجتنا باقي يعني حتى واحد ما وكمل سوالحه كاين ما كانش والله آه. قال عليه الصلاة والسلام من توضعه من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلى وحضرها لا ينقص من أجر شيئا <تصفيق> فلا لا يجي الإنسان ما ذكرك عاقلاً لا ليس الحارس هو كان ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا المعنى يعني معقبا على اثار اوردها في هذا المعنى وهو اختلاف الناس فيما يدرك به الفضل وهذا كله يؤيد أن الأجراء والفضل على قدر النيه فلا مدخل للقياس والنظر ما يشقضي القياس فلا مدخل للقياس والنظر وما كل مصلين يتقبل منه وما كل مصلين يتقبل منه فكيف يضاعف له والله يوتي فالله من يشاء الصور شيء ها والأعمال والقلوب شيء آخر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم ثم إن الإمام رحمه الله تعالى أورد بعد هذا الحديث آثارا عن عبد الله بن عمر وزيج بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنه فيها بيان ما تدرك به الركعه ويلاحظ أنه قدم أنصار ابن عمر في البيان هل هذا مجرد اتفاق أم مقصود ما أعتقد فعبد الله ابن عمر له مزية فضل على من ذكر بعده فقدمه وأنصره الإمام مالك رحمه الله وإن كان كلامه متفقا لكنه قدمه وإن كان يتفق مع غيره لكن قدمه لمزيته بنزيهته علاماً مع رضي الله عنه أجمع ففتر فيها بيان ما تدرك بها الركعة وقدم عبد الله بن عمر لهذا المعنى والله أعلم ماذا قال في هذه الآثار قرأ لنا آثار ابن عمر قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فسدك الركعة فقد فسدك السبجة لا. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر رضي الله كان يقول من ادرك الركعه فقد ادرك السجده وحدثني عن مالك كان يقول من فقد ومن هياته وتراعه ام القران فقد كثير هذه الاثار معناها واحد إلا اثر ابي هريره رضي الله تعالى عنه فهو في معناها لكنه اضاف إلى ذلك قوله ومن فاته فراعة أم القرآن فقد فاته خيوم كثير وهذا يبين أن يعني الحكم للشخص لأنه أدرك الصلاة أو كذا يعني لا يكون مع من أدرك ويختلف عنه بشيء أنه مثله من كل وجه لا ليس كذلك فقوله إذا فاتت كالركعة فاتتك السلبة اي اذا فاتت ما تدرك به الركعة ومن الذي تدرك به الركعة نعم يعني ان تدرك الامام وهو راكع ستكبر وتركع قبل ان يرضع وتركع تصل الى الركوع قبل ان لماذا لانه ليس هناك شيء يفوتك فأنت تكبير قائما فجئت بالتكبير إنت بتكبيرة الإحرام قائما والإمام على رأي الجمهور يحمل عنك القراءه فنويت وكبرت قائما ثم ركعت وأدركته كذلك وهنا يا أخواني بجي حاجة إذا كان الفيصل على رأي الجمهور في إدراك الركعة هو رفع الإمام تسوي بعض الناس لا يكبر فيه او تحركه ماذا في هذا؟ 200 يكبر خلينا من بيت هذه مشكلة ما عندها ما يدرك هذيك اللي قالوا بها من العلم حتى يقفشنا عنده ما يدرك لا يفوته شيء ففي انه قائم من سجدة ارى المثلث واقف وما يكبرش حتى فيض لماذا أفرغت هذه الحركة من ذكر والعلماء يقولوا إما يكبر في الأول وإما يكبر ويستغرق الحركة مكبرا أو ذاترا لله كيف؟ لكن كونه يكبر ويستغرق الحركة ذاترا لله هذا يختلف به بي. واحد يقعد عشر ثواني واحد يقعد ثلث ثواني هذا غادي غادي إذا كبر مثلا سيمد لغض الجلالة مددا غير طبيعي يعني مثلاً نسمى مل... هو واقف يجي نازل الله مينت يوصل يعني؟ الشيخ هذا تتكبر في رضيقها في غير تتكبر في يصبر تكبر الشيخ محمد فإذا كبر فإذا يعني يعني إذا كان راكعا ولم يكبر حتى قامه هذا الذي يريد أن يقتدو به يتوهمه ولا لا؟ كيف يعرفه هو؟ هذا أمر أمر ثاني هنا كمثال هذه ذكرناها على الهامش يعني هنا كان بعض الإخوة أيضا هو ركمل القراءة لا يكبر حتى يصل إلى الأرض وأنا أرى هذا كثيرا في بلادنا لا يكبر حتى يصل ليه بعضهم يقول لك أنا كبير وحرصي ضعيف فإذا سبرت قبل سبقوني علم الناس لا ينبغي لك أن تعالج مخالفة بمخالفة يعني كان اللي يحب يعالج مخالب مخالفة بمخالفة. هم ما يشلون لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكما كان الصحابة يفعلون فهمت يفعلون كانوا لا يسجدون لا ينزلون من القيام حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأرض واذكروا لكم شيئا على وجه التخطيط هذا يعني هذا منذ 25 وعشرين سنة اذكر في صلاة المغرب في صلاة المغرب صليت بي فقرأت الله تعالى فليالك فادعوا واستقيمت ما أمرت ولفت بعواءهم وقولا منت بما أنزل الله من كتابه وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم فلما قلت الله واعدل رفه لا حذرت كم من نقول يا الشيخ قلت لدي يا أخي حاجة صبر عليا أنا قلت الله ربنا وربك تحذفت الله أكبر يعني إيه أنت سمعت الله ثم يكمل الخبر بحونا ولا قوة كم بعض إخوانها قلت لدي إيه أجل إنسان لا المغموم ينبغي أن ولا وللإيمان ينبغي أن يوهم يوهم بالعمل يتاوه بعضهم يفعلوا لهذا وبعضهم يقول كاين يفعل لهذا لأجل المذياع المذياع وادف وكاين المذياع التحت ما لا يبغي يكبر باش الناس لا المذياع هذا غالونا فيه وبالغنا مذياع وادف ومن بعد مذياع معلق لما جيسيس جيسيس ضبر عليه كي تدمره منه وتخاف لا تضربه بفراعس وفي جيسيس حبض يخرخش لما نقوله والله احيانا أحيانا البطار يسألنا بالمبيع أنا مرة راح للمجموعة قال لي بطارية هنا يا بطارية فيها حوالي 200 جرام علقها لك أنا بس نسمع لازم يرووا هذا كذا الحاصل احنا ساقنا الثاقنا هذا هو ان الامان ينبغي له ان يبتزم يعني الوقت الذي يكبر ذي يكبر حتى لا يوهم الداخل بانه ما زال لم يرفع اذا يدرك المرء المصلي يدرك الركعة يكبر هذا جاء بتكبير الاحرام قائما ثم يهوي بعض هذه العلم قال يكبر تكبيرة واحدة لكن ينبغي ان نقول بانه اذا كنا يكبر تكبيرة واحدة بمعنى انه ينهي تكبيرة الله اكبر الله اكبر هذا بعض أهل الإن قال هنستلف وإن المال يتعرض قولا هي قولا لكن ينبغي أن يكبر قائما لأن الله تعالى أمر بالقيام قال حافظوا على الصلوات والصلاة والسطى وقوموا لذلك قانتهم لأن تكبيرة الإحرام والقيام لا ينبغي أن يأتي بها قائما فإذا تبر قائما ثم بعد ذلك أنزل وأدرك الإيمان وهو راسع عند الظمهور فهذا قد أدرك الركعة نصف الحديث يعني الذي سميته. ولهذا كان عند أهل العلم أنا كنا ورد في بعض الأحاديث أنه يعني يكبر خلف الفصفف ثم بعد ذلك يدب حتى يدخل الصفة. فالمثل الأخرى لا داعي للخوض فيها الآن. إذا لهذا قال إذا فاتتك الركعة فاتت كفّسجة. معنى فاتت الركعة فاتك إدراك الإمام رافعاً معنى بداية الركعة من أين؟ من الركع من القيام لكن القيام هنا أنت آتيت بأقل ما يجب عليك منه عند الجمهور وإن هو أقل ما يجب عليكم منه كبرت قائماً فبداية الركعة من القيام لكن القيام قد يطول وقد يقصر فأنتيت أقل بما يصدق عليه القيام وهو أنك كبرت قائما إذا تبتدئ الركعة بالقيام وأنت آتيت بالقيام وأدركت الإمام عن خلص أدركت الركعة أدركت السجداء معنى ذلك أن السجدة لا تحسب إذا أدركت الإمام ساجدا فلا تخسب لك تلك الركعة كما هو نص هذا الأطب ف... وكذلك الحديث السابق الحديث السابق من أبرك ركعة إذا فاتت كالركعة فاتت كالسجدة أي إذا فاتك ما تدرك به الركعه لم يعتد منها بالسجدة ولو ادركتها ولو أبركت السجدة فإنها لا يعتد بها لأنها جزء من هذه الركعة لأن أقل الصلاة كالسجدة كم كان سجود الشكر، كان سجود التلاوة، كان سجود الجبران، سجود إرغام الشيطان، سجود الآية، فعليك تدور فيها نص أما الصلاة المعروفة فهي أقلها، أكد. فلا يعتد بغيرها من أجزائها. أثاروا. بني عمر وزيد ابن ثابت وقد روى بلاغة مالك يروي كثيرا في موطئته البلاغة صرح فيه بمفهوم أثر ابن عمر وإش قاد فيه في أثر عمر وزيد الركعة, الركعة, الركعة فقد أثرك سجدة نعم من أثرك الركعة فقد أثرك سجدة هذا تصريح بالمفهوم من الأثر السابق ضيط اثار في هذا الاثار ماذا قال؟ زيط اي هذا فيه يعني كونه ادرك السجدة لا يعني انه يماثل في الفضل وفي الخير من ادرك ام القرآن لا ولذلك قال ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير هذا يدل على أمور هذا يدل على أن القائل إن صح هذا عنه فهو لا يرى وجوب قراءة أم القرآن على علم لأن قال فاته خير كثير لكن قال فقط أدركت تجدع مشيكيات قال فقط ناس إذن أثبت له أثبت له كونه أدرك السجده ولكن في نفس الوقت قال فقد ذاته خير كافر فأتبت له هذا وقال ذاته خير كافر فهذا يدل على أنه على أنه لا يرى وجوب قراءة القرآن كذلك يدل على ماذا؟ على عدم تساوي من أدرك الركعة بالركوع ومن أدركها من أولها كما قلنا والظاهر الفضيلة هذه التي قال فقد ذا فا ومن فاته قراءة أم القرآن فقد ذاته وخير كثير بعض أهل العلم يشتر هذا بأنه لم يدرك آمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا الإمام يقرأ والضال فلنقول آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة خفل فقالوا بأنه يفوته هذا الفضل العظيم فبعضهم قال فقد ذاته خير كثير ففي هذا الفضل الذي فاته بأني والظاهر أن فأنا فأن كرأ أن سمعه ل ل لقراءة أم القرآن كل هذه فضل فقد ذاته الفضل ومن جملته آمين ومن جملة هذا الفضل آمن وليس خصوص آمين لأن أمر القرآن كما تعلمون من تأملها وجد فيها القرآن كله بأمهات مسائل ومقاصده فكون الإنسان يستمع لها متدبرا ينتفع بها ولكن ما شطرها الثاني وهو في الشطر الأول الذي هو تمجيد لله عز وجل والشطر الثاني الذي هو دعاء فشطر فأولها ثناء وآخرها دعاء لهذا يفوته هذا الفضل العظيم إذا لم يدرك أم القرآن وبهذا أنها الإمام رحمه الله ماذا باب من باب باب ما جاء في جنوب الشمس وغطت الليل حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان أن عبد الله بن عمر كان يقول جنوب الشمس ليلها عن مالك عن جاودر النحصين. فأخبرني الله بن عبد الله بن عباب يقول دلوك الشمس إذا فاء وغسق الليل باجتماع الليل وظلمته إذن هذا الباب هذا الباب قال باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل نقصد ما جاء في تفسير دلوك الشمس شوف كيف مالك رحمه الله أراد لعله أراد بهذا الباب أن يبين أن أوقات الصلوات مذكوره في القران على وجه الاجمال وان النبي عليه الصلاه والسلام تولى بقوله وفعله بيان ذلك تقدم قدنا السنه لانها بيان ثم بعد ذلك لن يخلو الباب عنده السياق عنده من الاستدلال بكتاب الله تعالى على اوقات وما أوثر عن السلف مما بلغ مالك في هذه المسألة وهذه الآية التي أشار إليها التي ذكرها مالك هنا وأورد بيان بعض السلف لمعناها من سورة الإسراء من سورة ويقول الله تعالى: آقم الصلاة لضلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية ذكر القرطبي أن المفسرين مجمعون على أنها تتضمن الإشارة إلى أوقات الصلاة. قبل هذا لاحظ بأن هذه الآية. والجاء في صوت الإسراء التي فرضت فيها التي فرضت في الصلاة يعني بمناسبة هي والمعراج الأمر الثاني وأمر الله تعالى يعني هذه الآية سبقها قول الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلة أقن. يعني هذا الهرص صيل بين المتقدمين والمتأخر. يعني باء واضح على الدلالة السعة. وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكاد له ويضيق عليه ويراد قتله وما إلى ذلك مما كان المشركون يحاولون أن يسمعوه ب أن به. فأمره الله تعالى يعني أمره بيمون أخرى. إحتاطوا لنفسه يحفظ كذا. لكنه أيضا أمره بأن يقيم الصلاة يستعين بها كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانتم تعلمون بأنه في أول من أوائل ما نزل عليه سبحان الله يا أيها المزمين قوم يعني لو كان احنا على حسابنا واحد اللي باغي يبدأ في خدمة معينة وظيفة والله إدارة والله وزارة والله يعني باش يبدا يبدي يخدم المغضوب الله يجمع صوالح هذهك الوظيفة ويستعدلها وكذا وكذا ولا لا وهذه الأمور بنا يعني يكون يوم يقوم الليل إلا قليل يعني في في أوائل أمره دي الرسالة معناها زعمر عظيم يقوم الليل إلا قليل كذلك في قول الله تعالى ولقد نعلم أنك لا يضيق صدرك ما يقولون ملك الواحد الآن يقول لها افلان افلان يعني راي سبك والله شتمك روح وذكر ربي والله صلي ايه هو يسب لي يسلم صلي الله إلا هذه تقبيرا سبحان الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقوله ماذا قال له فسبح بحمل ربك وقم يا ساجدي وعبو بربك حتى يتي في يقين فاطمة رضي الله عنه تعالى عنها عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من الرحى في يدها يعني ذهب إليها هي وعلي إذا أويتما فراسكما تصبحا 33 وحمدا 33 وكبرى 34 فذلكما خير لكما من خارن هذا وجه ذكر هذه الآية مع ما طبلها. ثم يعني كما قلنا مالك رحمه الله ما ذكره بعض في تفسير الدلوك اختلف فيه على قولين قيل إنه زوال الشمس عن كبد السماء زوال الشمس عن كبد السماء يعني منتصف النهار عندما تزور الشمس وعن كبد السماء هذا هذا القول الأول في تفسير دلوك وهذا يلتقي مع تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للدلوك بشت بالميل بالميل قال باجي رحمه الله بعد ذكره معلقا على تفسير ابن عمرى للدلوك بشت بالميل قول ابن عمرى حجة اللغة لأنه من أهل اللسان مع ما ينضاف إلى ذلك من العلم بالشريعة وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم والدين والورع واذا كان يحتج بقول مرئ القيس والنابغة في اللغه, في اللغة فبأن يحتج بقوله أو لا هو هذا من احوال الشمس من احوالها اللي هو حركه لكن له بدايه ونهايه ما بدايته الميل. الميل الميل عن كبير السماء ما نهايته؟ غروب, غروب. غروب. قوله تعالى أقيم الصلاة لذلوك الشمس يعني لوقتي ذلوك الشمس إذن البداية ماذا؟ الميل. الميل إذن هذه بداية الظهر ما نهاية الظهر؟ الغروب غروب. لأن الغروب ميلون كبير ميلوم أعظم إذن بدايته بداية الدلوك الزوال نهايته هذه الآية بيّنت بداية الظهر وأول وقت المغرب لما قال أعقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غاية الليل معناه أنت تصلي من الزوال حتى الغروب شمس معناه هناك صلوات تتخلل هذه <تصفيق> المدة الزمنية بينتها السنة بينتها معناها هذه بينت أول الضعي وأول المغربي وليس المراد من عقيدة الصلاة لجلوك الشمس في لغة فضيلي أنك تصلي في كل هذا المدة يعني تصلِي المسلمين تصلي الصلاة بينتها السنة عقيدة الصلاة لجلوك الشمس لجلوق وقت دلوك الشمس جلوك الشمس عنده بداية عنده نهاية إلى ساعة قيل ليل هنا الغاية. الى غسق الليل. غسق لنا هو غسق لنا الظلمه لكن الظلمه في الليل ذلك عنده ظلمة. المقصود من, من